قال رحمه الله فيكبر عند انقضاء كل صلاة عند انقضاء كل صلاة فريضة أو نافلة وخصوصا في أوقات الصلوات فيكبر عند انقضاء كل صلاة كان المصلي في جماعة أو وحده يكبر تكبيرا ظاهرا أن يجهر به في هذه الأيام لكن اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال الأول أنه يكبر من صلاة الصبح خ في ابتداء الوقت وانتهاءه الخلاف في ابتداء الوقت وانتهاء. أما الصحابة فما عندهم خلاف في الابتداء فإن أحمد حكاً إجماع على أن الابتداء من صبيحة عرفه كما سيأتي وإنما الخلاف عندهم في الانتهاء الخلاف عند الصحابة في الانتهاء وأما الابتداء فلا خلاف عندهم أنهم من صبيحة عرفه. وغيرهم عندهم خلاف في الابتداء وفي الانتهاء قال الأول أنه يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وحكى أحمد جمع الصحابة عن الابتداء وأنه من صبيحة عرفة بعد, بعد الصلاة حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس فقيل له ابن عباس اختلف عنه اختلف عنه فقال هذا هو الصحيح عنه وغيره لا يصح عنه هذا هو الصحيح عنه أي الموافق للصحابة وغيره لا يصع عنه أنه قال بغير هذا في الابتداء ما يصع عن أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فعلى هذا هذا إجماع حكاه أحمد عن الصحابة في الابتداء وأنه من صبيحة عرفة يبدأون التكبير وأما الانتهاء في خلاف فاعترض على أحمد بما يروى عن ابن عباس أنه قال غير هذا غير هذا الذي قاله جماهير الصحابة وقالوا الصحابة قال هذا هو الصحيح عنه الذي نقلناه لكم هذا هو الصحيح عنه وخلافه مما ينقل عنه لم يصح عنه رحمه الله رضي الله تعالى عنه فعلى هذا إجماع هذا يحفظ عن أحمد رحمه الله محكي عن أحمد أن الصحابة أجمعوا على الابتداء واختلفوا في الانتهاء متى ينتهي الصحيح والمشهور هذا أنه ينتهي إلى آخر أيام التشريع بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق ينتهي التكبير على خلاف سيئة ذكره قال رحمه الله لكن في ذلك على أربعة أقوال الأول أنه يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق قاله علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأبو يوسف ومحمد صاحبه ومحمد صاحبه والمزني ومحمد صاحب أبي يوسف والمزني من الشافعية والثاني مثله في الأول أي في الابتداء من صبيحة عرفة أنه يبتدي والثاني مثله في الأول ويقطع العصر من يوم النحر ويقطع العصر من يوم النحر أي التكبير يكون ابتداءه من عرفة وانتهاؤه من يوم يعني عصر يوم النحر ينتهي التكبير إذا صل العصر خاص في يوم النحر توقف عن التكبير وهذا قول سيرده الإمام من العربي رحمه الله ويقطع العصر من يوم النحر قالوا بن مسعود وأبو حنيفة أثلاث يكبر من ظهر يوم النحر هذا قول يخالف في الابتداء القول الأول والثاني ويخالف إجماع الصحابة لكن سيهكي معنى أنه نسبه إلى زيد بن ثابت وزيد من الصحابة رضي الله تعالى عنه ولكن أحمد ينقل إجماعا عن الصحابة قال الثالث يكبر من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريف من ظهر يوم النحر وليس من صبيحة عرفة وإنما هو من ظهري ومن نحر هذا خلاف القولين الأولين وإيضا كذلك خلاف ما نقل من الإجماع نقله أحمد عن الصحابة قال الثالث يكبر من ظهري ومن نحر إلى عصري آخر أيام التشريع قاله زيد بن ثابت وهذا كما سمعته صحابي وخلاف ما نقل من الإجماع عنه يحتاج في السند إلى زيد بن ثابت ورضي الله تعالى عنه هل صحى عنه ذلك؟ أي هذا القول بأنه من ظهر يوم النحر أي الابتداء أما الانتهاء فيه خلاف عندهم تاج إن شاء الله أن ينظر إيه. يعني مذهب زيد بلد ساعة الرابع يكبر من صلاة الظهر يوم النحر لا زال في الابتداء عنده نعم يقول الأخ هذا الثالث الذي نسبه الإمام من الزيد هو مذهب داود الظاهري ومذهب زيد هو مذهب إليه هؤلاء العمة مالك الشافعي ومن ينقل عن ابن عباس وابن عمر وهذا أيضا خلاف عنهم في الابتداء المذهب الرابع في الحاصل أن أحمد حكى إجمع الصحابة هذا منقول عن أحمد رحمه الله تعالى نقله عنه ابن رجبه أنه حكى الإجماع في الابتداء وأنه لا خلاف عنده وهذا رص عبارته التي ذكرناها لك حكى إجماع الصحابة عن الابتداء وأنه من صحيح عرفه بعد الصلاة حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس فقيل له ابن عباس اختلف عنه فقال هذا هو الصحيح عنه وغيره لا يصح وأما الانتهاء ففيه خلاف عنهم انتهى إلى آخر كلام ابن رجب رحمه الله فعلى هذا يحتاج النظر في الأسانيذ إليهم بما نسبه إلى زيد وما نسبه إلى غيره من الصحابة كما سيأتي المذهب الرابع في الابتداء قال الثالث يكبر من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريف قاله زيد بن ثابت الرابع يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى, إلى بعد صلاة الصبح قال يكبر من يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريع إلى بعد صلاة الصبح إلى صلاة الصبح لأن بعد كقبل فلا تجر إلا بمن وكعند عند أيضا كذلك هذه الظروف ذكروا أنها تجر من مثل عنده وقبل وبعد نحن خمسة ظروف هو شيء مرت معنا أنها لا تجر إلا بمن لكن هذا ربما يجري على سنة العلم يجري على سنة الناس أنهم يدخلون إلى على بعد وعلى غير بعد ما لا تجر إلا بمن كعنده وعند فيها النصر يستمر لكنها بمن فقط تجر ومثلها بعد وقبل فلن يقال إلى قبله وإلى بعده فلو قال اليمام يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من غير إدخال بعد بين إله و صلاة إلى صلاة الصبح لكنه سيقول إلى بعد يريد إلى ما بعد إلى ما بعد صلاة الصبح إلى ما بعد صلاة الصبح جيد إلى ما بعد, إلى ما بعد أم إلى صلاة الصبح لا يستقيم لأنه يريد بعد صلاة الصبح انتهى الغاية قال رحمه الله الرابع يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق قاله ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي وأيضا مذهب زيد بن ثابت على ما نبه المحشي عند خاننا أن هذا هو مذهب زيد يوافق ابن عمر وابن عباس وهو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأما ما نصبه إلى زيد المذهب الثالث فهو مذهب داود الظاهري هكذا قال ومن أيضا إضافة داود داود فقط ثم سئتي يتكلم على هذه الأقوال الأربعة فلنا عندنا أربعة أقوال في الابتداء وفي الانتهاء وأما الابتداء فأقل الأحوال هو مذهب جمهور الصحابة إن ثبتت الأسانيد إلى غيرهم من, من قال بخلاف هذا ممن قال بخلاف هذا يكون هذا الجماع أقل الأحوال فيه أنه مذهب جمهور الصحابة إن لم يثبت هذا الجماع الذي حكاه أحمد رحمه الله تعالى إن لم يثبت هذا الجماع الذي حكاه أحمد فيكون مذهب جمهور الصحابة في الابتداء وأما في الانتهاء ففي خلاف عند الصحابة والأرجح إن شاء الله هو إلى آخر أيام التشريق ينتهي بغروب آخر يوم من أيام التشريق آخر يوم يعني آخر شمس أو بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق ينتهي فإذا غربت شمس آخر يوم من أيام التشريق توقف الناس عن التكبير هذا هو الذي عليه العمل عند المسلمين الآن هذا الذي عليه العمل عند المسلمين فإنهم ينتهون بالنسبة للتكبير المقيد بالنسبة للتكبير المقيد ينتهون به إلى صلاة العصر بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العصر هذا التكبير المقيد وأما المطلق فيستمر إلى آخر إيش أن... إلى أنه ينتهي بغروب آخر شمس يوم من الأيام التشريق هذا المطلق وأما المقيد فنهائيته صلاة العصر فإذا صلوا العصر في آخر أيام التشريق انتهى التكبير المقيد وبعداً المطلق يستمرون إلى غروب الشمس لأن يوم العيد هذا يوم العيد يوم فيها تكبير مطلق وفيها تكبير مقيد مقيّد يكون بعد الصلوات بعد الصلاوات والمطلق يكون بعد الصلوات غير الصلوات يكبرون ولا يتقيد بوقت معين قال رحمه الله فأما من قال إنه يكبر عرفة ويقطع العصر يوم النحر فقد خرج عن الظاهر صدق أما من قال إنه يكبر يبتدي من عرفة ويقطع العصر يوم النحر هذا خرج عن ظاهر الآية ما كبر ليومين فقط ما كبر ليومين والله يقول في الآية التي تقدمت معنا واذكروا الله في أيام معدودات وأقل الجمع سلاثة أقل الجمع سلاثة وهذا ما كبر ليومين عرفاء وينتهي يوم النحر يوم النحر بعد عرفاء والله يقول في أيام معدودات وهذا يكون كبر يومين فقط وهو خرج عن ظاهر الآية وعن المذهب المشهور في أقل الجمع وهذا يقول كبر يومين فأما من قال إنه يكبر عرفته ويقطع العصرة يوم النحر، فقد خرج عن الظاهر، لأن الله تعالى قال في أيام معدودات وأقلها ثلاثة، أقلها ثلاثة. أن يسوع صلى يقول أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر الله، أيام التشريق ثلاثة أيام، أيام التشريق ثلاثة أيام. أيام, أيام يقول وذكر الله، هذا ما يقول في هذا القول أنه عرفه واليوم الثاني يوم النحر بعد فقط ويقطع مع ذلك. خرج عن ظاهر الآية وخرج عن الحديث أيضا الذي فيه حتى على الذكر في أيام التشريق والحديث يفسر ويبين الآية أن المقصود بالأيام ثلاثة في أيام المعدودات فالسنة تفسر القرآن وتبين القرآن في أيام معدودات أي أيام التشريق وهي ثلاثة وهؤلاء يقولون بيومين فإذن خرجوا عن ظاهر الآية وعن تفسير الحديث من الآية فأما من قال له يكبر عرفة ويقطع العصر يوم النحر فقد خرج عن الظاهر لأن الله تعالى قال في أيام معدودات وأقلها ثلاثة وقد قال هؤلاء يكبر في يومين أي أصحاب هذا القول على قول هذا يكون يكبر في يومين خالف ظهر الآية وقد قال هؤلاء يكبر في يومين فتركوا الظاهرة لغير دليل ظاهر عندكم لغير الظليل ظاهر ما في شها ظاهر ما في شها بعد ما ظاهر عني لغير دليل ظاهر خطأ لغير دليل ظاهر فترك الظاهر لغير دليل ظاهر ما الذي يسمى هذا في البلاغة فترك الظاهر لغير دليل ظاهر جناس حسنت جناس تام أو ناقص تام حسن هذا جناس تام في البلاغة احسن اتفقت الحروف واللف اجتمع اللفظان في في الحروف وكما ترى ما تخلف شيء من الحروف في الأول والثاني وأما ألفين زائد عن القلمة فهذا جناس تام قال فترك الظاهرة لغير دليل ظاهر نظيره في القرآن نظيره في الجناس الظاهر هو الجنس نعم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ساعة وساعة الساعة القيامة والساعة الثانية الساعة الزمنية هذا جناس أحسنت قال رحمه الله فترك الظاهرة لغير دليل ظاهر وأما من قال يوم عرفة وأيام التشريف يوم عرفة وأيام التشريف وأما من قال يوم عرفة وأيام التشريف فقال إنه تعالى قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا عرفات داخل في ذكر الأيام وهذا كان يصح لو قال يكبر من المغرب يوم عرفة أي صح له هذا القول إذا قال يكبر من المغرب يوم عرفة فيكون المغ... يعني التكبير في عرفة وما بعد عرفة من أيام التشريق. وهذا هو الصواب من صبيحة عرفة وكبر من صبيحة في صبيحة عرفة أيضا كذلك يشمل التكبير أيام التشريق. هذا هو القول الأغرب قال رحمه الله وهذا كان يصح لو قال يكبر من المغرب يوم عرفة لأن وقت الإفاضة حينئذن نعم هذا كما تقدم معنا في مسألة الإفاضة من عرفة متى تكون تقدم معنا ذلك وهذا كان يصح لو كان يكبر لو قال يكبر من المغرب يمعرف لأن وقت الإفاضة حينئذ بعد الغروب يفيضون فأما قبل ذلك فلا يقتضيه ظاهر اللفظ وذلك نقرأ هذا إنه نفسه نقرأ هذا ونجد ندخل في آية أخرى قال فأما قبل ذلك فلا يقتضيه ظاهر لفظ أما من قال يكبر يوم عرفا من الظهر فهو ظاهر في متعلق قوله تعالى في أيام معدودات لكن يلزمه أن يكون من يوم التروية عند الفلول بمنى ومن قصره على صلاة الصبح من اليوم الرابع فقد بينا ما أخذه في مسائل الخلاف والتحقيق أن التحديد بثلاث أيام ظاهر وأن تعيونها ظاهر أيضا بالرمي وأن سائر أهل الأفاق تبعوا للحاج فيها ولولا الاقتداء بالسلف لضعف متابعة الحاج من بين سائر أهل الأفاق إلا في التكبير عند الذبح والله عز وجل أعلم والصحيح هذا الذي سمعت أنه يكبر من صبيحة عرفة وهكذا أيضا أيام التشريق والمقيد يكون بعد آخر صلاة من أيام التشريق صلاة العصر والمطلق يستمر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق här är det hos mig. Här är det. Aldrig. Han en muslimin.